إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۚ ضَرَبَ فِي فِرْعَوْنَ وَرَسُولَهُ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَ شِيبًا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 هُوَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّن ضَوَّاء وَآخَرُونَ لَا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ بِتَغْوِيلٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ